شو ارجو ارجو, أرجو والبزوز تعالوا يلا تعالوا ارفعوا يا صوت والبزوز صفعه تعالوا يلا تعالوا ما ضروري رجعنا نفس ما شفت التجبر ما شفت حذرتكم أنا كثير امشي حن ابيك في لكن مو كل مره تمشي حرش في تحت لتحت بعد بعد الهرج تحت لتغلط على واحد ناكم على فني جاهم صداع جالس على عرشه قله و انتو ما زلتو في القاعه ما تحاول تجري وتعدي انا سبكه في اشواط طول ما انا في هذا الملعب رح تبطل جالس احتياط لا تزعل من كلامي لكن الرب فنو مهيبه لازم انت تب فيها وتصقلها وتطورها منتصبه ارى في الراب السعوديون كانو اللي غنوا سته اروي قروبي مسكين الساحه واحنا الاسم الاول في اللسته ما راح اتكلم عن نفسي كثير لانو اعتقد ما يحتز راح اتكلم عن حالة دائم بصراحة ومن عندي الاحراجية قد ما وحدة تكفي وتوفي والحل مو موصف هذا حقيقة لاجل كل عادل ومص مص سيدينا رب الخليج وهقبطينوب يحكم في الفين وتسعه احنا العظمين من اليمن لحد الشام ادائي بالزياد واللي يكرهوني بالهيك قلبك يرجف ويرتعش من يوم ما تسمعني شيبانه ونا بنفسنا بنا بنفسك دم عهدي ما تصمم مو وخرف بعد ما رفعتو بنات وكفلي غيري اسلمه انا ضيمه وقسمه وارجع من ثاني رمي اجيلك انا خطافي وخرس في عينك خطافي ازرع ونغزاتي وانفرها بين القواف عارف لو نزل اي واحد راس براس براح يكم لو نزل في اكثر من تس راح ما وما بك اقوم واطلع الذكر واحد اسمه كلهم نسخين واحد في السوق تكشنا هم صح وجوههم ياخي يا انا مبغى اوف تخليها تشوف نصيبها تصرفاتك غريب اسلوبك دول على الغص العقل تهورك وانفعالك مو دليل على الجاهل انت شجاع انك تمشي وتتوجه للموت برجلك متهور وغبي لانك عارف قوه خصمك واللي في من جباروك واللي في من جباروك ما منشوف حقك وتسعد ما راح يفيدك الصوت فجرنا واحد تبغى انت من حياتك ياخي يا احسن لك تموت صوتك ياكل بانبح من كثر ما تنبح تطق في اسم سازي ما فيد ولا تفلح إنك تضفح إنك تدخل هجوله وتربح من دايم خلنا نسبخ التحفلات ونفوز ونقول أحد صحيح لا تلح لإن غزل مح لا توي تقلق دي خرايا تضفح لو كذي وترفسوني ونرفسوني وتحددوني راس برا حدد وق واحد منكم في انو تعداني ينجي لم تحرش التفينا تقدر علينا تشوف رجينا ربيحينا ورا ربنا في هالسفينة أنا سبلا محايا طالقنا كوانا الرب لو لك ما راح ينسك في راسك شعره راسي براسي وامرشينا راسي براسي, <تصفيق> براسي, <تصفيق> براسي <تصفيق> عارف عيوكم واحد واحد وعارفيكم اكثر من ذنب كلكم ما تسوقوا فسخ شعره انا بدأوا وطلعوا فوق بيض انا وحش في فترات سكوني الحلمة بدأت في فترات صيد انا بتصيد وبرقب وتربس وطالعوا ونطنر اي حركة تطلع وكلمة او هبزة من فم قذر الشهر شهر خد وعد رجال مني انا راح عارف عندك كلام كثير انت سمعت وتنبهر عذرني يا ابن الناس بعقس وزعلك واحراج لكن انت عايش مسلسل كله من تخيلك واخراج اشبع بالمسرح اللي بتنتظر لحظه افراجك ومن قائمه تاع تاعي المرحوم سابق ودم اخراجك اخمد النارس راجك اخمد النارس راجك. وفي قامه تروفيه انت مضاف اسمك واخراجك عنده فتلك من دفن كنزك وملكاكوتاج عنده فتلك من كنزك وملكاك تاج انا مالك لبساج جالس في قلعه محصوره بنيت لي نفسي حاجز مستحيل لا عبوره متربع على حرج وما حد يقدر يصلي بنيجي 3 في الراب انا عصوره في الراب انا عصوره مالك جالس في لي عم نفسي حاجز مساحه على عرش وما حد يقدر يصلي. في الراب أنا أصور. مالك لاب جالس على اسمي قلعة محصور. عملت نفسي حاجة مستحيلة عن عبور. مطبع على عرش وما حد يقدر يصلي. في الراب أنا أصور. توني يثري. هههه. شكله قل مسيته من عنده. كل واحد للوحية وصوفية. على باله انه انا خايف خايف لاني ما بوط عليه لكنه قسم لكن بالقسم <روح"> لو رقت <روح> ولو انها سادت وايام طغياني عاد لا عرفت واحد فيكم من انا لاني انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا ما جالس في خلعه محصوره عامل نفسي عاجز وسحل لحد عقوبه على عاش وما حد يقدر يوصل لي ريج 3 في الراب ونص على ما انقلب نفسي حاجه مستحيل لحك اقوله مترفع على عشو ما حد يقدر يوصل لي ترينجي 3 فرافو نص اصل عصفور بحجر واسيب البقين على شجر كانت قلوبهم كاسافر قلبي في القعبه حاجه قلت لا تصحوا له عشان وشكم وعنكم فجر قوموا كلكم على الصبح وفجر اغانيهم كيفطقوا ما لف اغانيهم على لاج جماهيرهم بسكت الربت عنكبون هجر هجر يا غجر انا عليكم مثل قدر حكومه معدمكم صدر وكل اللي ينكتب تعليقكم للاسف راح فيكم هدر في الراب اكبر نكس في الرابط اكبر عكسه تحسوا تحرجونا من الطريق لب جالس في قلعه محصوره عم ادير نفسي عاجل مساحين لا حد على عجمه ما عتقدر يصلي لي ترجيت في في رابه وصول انا ملك لب الساع جالس في قلعه محصوره عم ادير نفسي عاجل مساحين لا حد على عجمه ما عتقدر يوصل لي في الراب رابه وصول اشبك بالخرع اللي اتلفهوا الدبان فيهم حسيت ونولك كيف وحسيت يا خرنك الساع راح اجيب الحقيقه صدقني كل شيء حيبان ايه يعني رحتوا فيها جلع تسبونه ترمزونه ليش انتو شايفينها كل واحد على نفسه انا وانا طعمه البلاه بسامو لميه متخبيه تحت القواقع عشان ترمهم حلسوا ان بس جوه المواقع والواقع هو الجمهور مسرحيه بعكس الواقع ده من الرجال ما يقيبوا شي فهمني ليش لبس البراقه الظاهره المرهنقطه وحسابهم معاقبهم حتى ايش تقدر يرجع ويرطع من زوبي بعد ما انفطر فيا انكبت عسته في حضور المرهنقطه ما عندك جواب نفسك صبي عندك ابن الكهبه الدراك كلهم ما يسوا لا تدعيه ما, في ما في عمد في نفس حاج المسهل حاج على عش وما هتقدر يصلي نجيت فيه في الراب نعصور أنا على في قلعه محصوره عم تدني نفسي حاجه مساحيل لحتى حكوا وما على وما عاد في أنا جالس في قلعه محصوره عم تدني نفسي حاجه مساحيل لحتى حكوا على عاش وما عاد تقدر ترافق من هزام ما كبر ما يعتبر ضعف لكنك طاير تدعي القوة هذا هو أساس الضعف تنغزني ها لا بصراحة قوي إيش فيك يا وجه الكلب مسوي لي خوي عوي ديل الكلب راح يفضل عوي صبح الاخيره في حياتك على يدي راح تنتوي تنتوي تشبه عينك العطرة على فني تكوي لو سمعت خبر حلو عني ليش تكراهني دعمك يتحب تسمعني وانا قندي تغار مني لاني أفضل منه في هذا الفن صانق فمك يا كلب كلك صانق ما ضفكارن اما واحد يجحبا مظ راسك بالمطرقة طريقة فلو وفي سرقه زريقة انا أنا بحريقة طريقي طريق شيقة خرق الخوى السلوة وفريقة سوفني أكلوثيقة لا لا لا هذا اللي بيقة بحبل جزعتي أشريقة عقلك أفليقة وفريقة أنا راح أقطع لسانك لو اسمي انت تنتيقة غاي بعد الدسر تيقة لاجل أنا قررت الناتق هل أتبيع البيض علي يسليقة لا أتبيع البيض علي يسليقة فيهم؟ مويد أنا انا ما راح مكوله حاره حاره حاره حاره حاره حاره حاره حاره حاره حاره حاره واش نرى منكو سمينه سجيده راله ولا يفهم كيس فيكو كيسو السجر هادي هي اكبر احلام انه صبوعهم هدي صوتهم هذا طبوعهم والدنم وطام التمر على اصحابه ونفت عليهم عضلاته ويضربهم ويتحكم فيهم هم ورا يكون صدراته اغاني ايسي على حاله كلها ما تتعدل حس بأولادي قروب وقتفه وصوت 9-6-5 لنو واحد وحيد سهل على الكل الفراس وصعب عليه يتخبر Why hij was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 Faktoriët er, min de li baai. Ik ben groep, bettikilo, ik ben rach, ik ik Wee! قصص <تقلقي> امك على اخواتك, أخواتك, أخواتك نادي ورحام يا, يا, يا ابن الشيطان اذا انت اخواتك حط لا ترمي بالك على الناس يا ابن السكر ثاني شيء انا ما عندي اقول كل شيء في دسمك واحده يا ابن الشيطان انتظر انتظر وبس ادمركوا عليكم يا ابن انت وهو